أينات العل لكم تذكرون الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم به مارة. فَتًى فِي دِينِ اللَّهِ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشادت أحدهم فشادت أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.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 تسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمع. ثمّه غنى المؤمنون والمؤمنات بانفوتهم خيروا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم إذ تلق قَالُوهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ أَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفُ الرَّحِيمِ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع تبع خطوات الشيطان، فَإِنَّهُ يأمر بالفحشاء والمنكر. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ, ولكن اللَّهَ يُذَكِّي مَنْ يَشَاءُ والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أَن يُؤْتُوا أُولِي والمساكين والمهاجرين وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ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 ويعلمون أَنَّ الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبين فِي بَيَاتَ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ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 وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَى لِبُعُولَتِهِنْ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابائ بعولتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابنائي بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخوانهن, أو بني إخوانهن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 طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين قالوا من قبلكم ومثلا من الذين قالوا من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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربييه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِطِيْعَةٍ يَحْتَبُهُ الزَّمْآنُ مَاءً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَذُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها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 فاتن كلٌّ قد علم كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.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 ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. إِنَّ الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيَاتٍ مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مسلم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 وَإِن يَكُلُّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارتابوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ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 أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم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 تَخْلَفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُ وَلَا مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا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 يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلو الحلوة منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم, وحين تضعون ثيابكم من ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بذينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم